فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى